بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت وأخرجت الأرض أشغالها وَقُولَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقُولَ إِنْ شِئْنَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَسْرَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَسْرَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا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 ومن يعمل مثقال ثرة شرا يرى ومن يرى